ا ل ق ر م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل ا للعلوم ا ي الاسلاميه ن ص ط ا ل س ت ق م صراط الذين أنعنت م والكتاب ا ل م و س ن ع ه النابلسي ج ع قرآنا ا للعلوم ق ن وإنه الاسلاميه ي لعلي ح ك أ ف أرسلنا بالنبيين في الأولين. وما ل ي ن و ي أ ت ي من لك إلا ا ا ن و به ي س ت ل ز ن ف أ ه ل ك ن ا أ ش د م ن بطوشه وماض م ث ا ي ن اوالي س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن خلقهن العزيز العليم <تصفيق> الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من ا ل س م ا ء لفضيله تخرجون الدكتور محمد راتب النابلسي لتستووا على ق و ر ه ثم تذكروا ن ع م ة ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم ق ر ئ ي ن و إ ن ا إ ل ى ربنا لهم ق ل ب و ن وجعلوا ل ه من عباده جزءا ان ا ل إ ن س ا ن لكفور مبين أ م اتخذ مما يخلق بنات و أ ص ف ا ك م بالبنين و إ ذ ا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجه ه مسوده ج ع ل و ا الملائكه الذين هم عباد الرحمن الهه اشهدوا أ خلقهم ستكتب شهادتهم و ي س أ ل و ن وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخلصون أم آتيناهم كتابا b e e l i v t h e l i e v e الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا ابهاءنا على امه وانا, وإنا على اثارهم مقتدون قل اولو جئتكم باهدام علي قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه